وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أقول معتذرا عباد الله والاعتذار قد وجبه عن هذا التأخير ولكن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أحب إلى الله تعالى من العذر والمؤمن يقبل المعاذير وقد قال محمد بن سرير رحمه الله التمس لأخيك عذرا فإن لم يكن فلعل فقل لعل عذرا والحديث الذي تسمعون به التمس لأخيك سبعين عذرا لا يثبت ولا يصح فيظهر أن الأعذار فوق السبعين والعذر في رحلة العلم أصل كما جرى من إعذار الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى بما عذره ناثيا وبما أقال عثرته سائلا لقد جئت شيئا نكرا خاصة والأمر كما قال الخضر عليه الصلاة والسلام نفسه وما فعلته عن أمري فما بين السفر والطريق إخوة الإسلام يكون العذر المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أجر طالب العلم يثبت له من ساعة خروجه من بيته من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فمهما يفوت العلم فلا يفوت الأجر فإنك تفوز به والأجر هو الغاية والعلم الوسيلة ومتى ثبتت الغاية إخوة الإسلام فلا بكاء على ماذا على الوسيلة اعود بالحديث إلى أهل الكهف وهذا درسنا السادس ترتيبا إخوة الإسلام ونحن اليوم في خبر أهل الكهف اولئك الشباب المؤمن وهذا مبدأ حديث والشيء لا يحسن حتى يقدم له والشيء لا يحسن ولا تتم فائدة ولا تكمل منفعة حتى يقدم له ولذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم يهيأ للنبوة منذ نعومة ماذا أظافره والله عز وجل يعد لهذا اليوم الذي يلقاه في جبريل فيقول له اقرأ فيقول ما انا بخارئ أعدوا لهذا اليوم عليه الصلاة والسلام بشق صدره أعدوا لهذا اليوم بما حبب له من الخلاء معتزلا مكة وما فيها أعدوا لهذا اليوم بما كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوما ما ذبح على الأنصار أعدوا لهذا اليوم بما كان صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم البت وهنا أقول فائدة إن الأنبياء لم يشركوا ساعة من الزمان لا قبل بعثة ولا بعث اليس الله تعالى قد خالف في كتابه الكريم او لتعودن في ملتنا ما قال او لتعودن الى ملتنا فتعد الفعل بإلى انما يفارق تعد الفعل بفي معنا فيقال عاد الى هذا لا يعني هذا يعني انه دخل بعد ماذا بعد خروج أما عاد فيه هو يعني أنه دخل ابتداء فهذه شهادة أقوامهم عليهم ولذا تعدى الفعل بفيه بإلى بفيه ولم يتعدى الفعل بماذا بإلى فلو قالوا أولى تعودن إلى ملتنا كما أقول عدت إلى البيت لأني كنت ماذا كنت هناك لكن لو قيل عاد فيه هذا يعني دخل إيه دخل ابتداء او لتعودن في ملتنا فلم يكونوا يوما على مله أقوامهم لم يكونوا يوما على الشرك لقول يوسف ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء وقد افدتكم فائده في حرف النفي ما فمن يذكرها يا طلبه العلم قول احسنت ان ما نافيه لجميع الازمنه لكن لن نافيه للاستقبال لما أقول لن تدخل يعني فين؟ في المستقبل لكن ما نافية لماذا؟ للماضي ولما يستقبل هنا قال تعالى وما صلبوه وما, وما قتلوه لا قبل ولا إيه ولا بعد فلما قال تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء يعني لا قبل ولا إيه ولا بعد لم يكن شرك في أعمال الرسل والانبياء ساعة من الزمان ولذا صلى الله عليه وسلم، فما جاءنا من الرواية عنه قبل البعثة أنه لم تر له عورة، لم يأكل يوما ما ذبح على له على نصب، والذي لا يأكل ما ذبح على النصب لا يتصور منه أن يسجد لماذا؟ لإصابة لأنه إذا انتفى في فعله الشرك الأدنى، انتفى الشرك ماذا الأعلى؟ وهذا ما يسمى عند الاصوليين بقياس له. الاولى نفي الادنى يقتضي نفي الايه اعلى واثبات الحكم للادنى يقتضي اثبات الحكم الاعلى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث طيب اذا تغوط او بال من باب اولى لان الحدث دون ماذا دون البول ومه او دون الغائط والحدث كما فسره ابو ريره فساء او درات واضح يا طلبة العلم هذا مبدا حديث عن اهل الكهف اخوه الاسلام ودرسنا هذا يأتي ترتيبا الدرس السادس وقبل الحديث كما اشرت لا بد من ماذا من تقدمته نعم وهنا التقدمة في عرض اجمالي هذا العرض الاجمالي فيه ذكر بعض فوائد هذه الخصوة أما الأولى يقول تعالى ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم هل يعد الشيء مع غير جنسه إن قانون العد أن الشيء لا يعد لماذا فهل يمكنني أن أقول إن بالمسجد الآن مئة رجل صحيح هكذا تقول لكن لا يحسن أن تقول مئةً وعشرين رجلاً ومروحة ما يحسن ان يعد الشيء مع غيره فلماذا يعد الكلب معهم عدة؟ بل القرآن الكريم يقول رابعهم خامسهم إما أن يكون ذلك من باب إثبات إعجاز القرآن في الحكاية وفي الخبر أنه من دقة القرآن في الحكاية والخبر أنهما اهمل ذكر دقائق الأمور كمثل ماذا ذكر كلبهم ولذا وصفه رب العالمين وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل إذن لابد لنا من وقفة مع كلب أهل الكافي مستحضرا قول الله تعالى امم أمثالكم لست وحدك في هذا الكون أيها الإنسان وإن كنت أكرم مخلوقات الله تعالى على الله بما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم لكن لست وحدك فيقول تعالى ثلاثة الرابع كلبهم هذا فيه شر إلى شرف الصحبة والمعية فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي نعم ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة ديننا فقال المرء على دينه خليله انظر اذا كان في شرف الصحبه يقول مثل الجليس الصالح هذا الذي تجلسه ساعه لا زلت تصيب منه منه خيرا اما بما تصيب من طيبه واما بما تجد ماذا من ريحه فكيف اذا ماذا اذا اصبح الجليس ماذا صاحبا وكيف اذا اصبح خليلا ملازما نعم ولذا قال المرء على دينه خليله صحيح فان شخصيه فرعون تعرف من من من, من همان فرعون لماذا كان مستبدا صحيح ولماذا كان الظلوم الغشوم لان وزيره من علمت يا همان ابن لي صرحان يا ابني صحيح الرجل الذي ترك عقله لسلطانه والرجل الذي صار زيلا له صحيح بحيث ليس له الا ان يفعل وليس له الا ان يقول سمعا ويه وطاعا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف من اصحابه ابو بكر عمر عثمان علي اصحابه رجل يهتز عرش الرحمن لموته فمن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رجل تغسله الملائكه بماء ماذا بماء السماء بل نذهب الى الزاني التائب منهم او التائب الزاني الذي توبته تزن ماذا توبه امه فكيف ابو بكر وهو يقول لو زن ايمان ابي بكر بايمان أمة لرجح رضي الله عنه وارضاه صحيح فمحمد صلى الله عليه وسلم في اصحابه لو علمت ومن هنا قال رجل من اصحابه وهذه حقيق المامون قصه ماساه في تاريخ المسلمين والذي اوقع الامه في الحرج الحرج الذي لم تخلص الامه منه بعد مما يسمى بفتنه خلق القران والذي أدخل الأمة في هذه الفتنة هو المأمون ولم تخرج منها شوف. وودعت الجهاد يوما من الدهر لأن الأمة مشغوله بماذا بالفتنة الفكرية عقلها مشغول، سجن فيها خيار المؤمنين وحسبك كان يضرب فيها رجل بوزن أحمد رحمه الله أن يضرب في هذه الفتنة رجل بوزنه أحمد الذي يقول فيه علماء بني إسرائيل وكفرت أهل الكتاب لو كان فينا أحمد لكان نبي إمامنا إمامنا شبه بماذا؟ بالنبي من أنبياء بني إسرائيل هذا أحمد سجن وضرب نيفا من سبعين صوتا وقيل بل ثلاثمائة صوت في ظهر الإمام أحمد وقتل فيها خيار المؤمنين من أمثال أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله الذي قال الإمام أحمد ما رأيت شابا حدثا مثله وما ادراك ان يقولها أحمد فأحمد لا يقولها تسقية مجاملة ولا يقولها كلمتيه مدح وإطراء وإنما أحمد إذا قالها صدق رحمه الله وعاشت الأمة في هذه الفتنة ثلاثة حقب متواليه من المأمون إلى المعتصم إلى الواثق أو إلى المتوكل حتى انتهت الفتنة على يد من؟ على يد الوافق رحمه الله فإن سألت عن السر فالسر تغبر كبير رواية صادقة أن المأمون لما أشرف على الموت قال لحاجبه من بالباب قال أبو هزيل العلاف المعتزل بل وما بعدها بل يقول بأن الله لا يسمع أن الله لا يبصر يعبد عدما البعيد قال ومن؟ قال عبد الله بن إباضي الإباضي يستحل دماء المسلمين ويكفرهم قبل ماذا؟ قبل دمائهم ويا ويل رجل كفر أمة من الناس ومن كفر واحدا جاء خبره باء بها ماذا؟ أحدهما والا حارت عليه قال له والثالث قال له شام الكلبي الرافضي حسبك منه اسمه وما أبعد اسمه والرافضة كلاب الأمة شوف رافضي يلعن أبا بكر وعمر معتزلي إله لا يسمع ولا وإباضي دماء المسلمين ماذا حلال هذه صحبة من المأمون أضف إلى هذا رجلين أحمد بن أبي دؤاد وبشرا المريث فقال المأمون في ساعة ندم وكانه يرسله موعظة إلى الافاق ما بقي أحد من أعلام جهنم إلا وحضر لكنه ما وقف على حقيقة صاحبه إلا ماذا؟ إلا الساعة وساعتها ولا تندم ولا تندم صحيح فأدرخ نفسك بخبر من؟ المأمون ولذا كان اهل العلم على هذه القاعده لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل الا طعامك بل ذهبوا في هذا الى ابعد كان رجل منهم يقول اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في غيره وابن عقيل الزاغون ماساه اخرى كان امام حنابلة له الفضل قال وكنت جالس قوما وكان اصحابي ينهونني لا تجالسهم والقوم مفوضة يعني لا يثبتون لله عز وجل ماذا صفة على ما يجب أن تثبت له هذه الصفة يعني يقول لك ربنا استوى تقول له يعني استوى لك لا تكلمش استوى وخلاص أعتقد ما لا أفهم أعتقد ما لا أعقل وأين استوى في اللغة التي تعني ماذا على الرحمن عرش استوى فلا يثبت لله تعالى علوه ومن لم يثبت لله تعالى علو اقتضى قوله ان الله يخالط من المخلوقين صحيح ولذا قال للمراه اين الله قالت في السماء فاعطاها صك الايمان قال اعتقى فانها مؤمنه محمد رسول الله واعطاها صك الايمان الذي عليه ماذا خاتمه بما قالت فين فالذي تسأله أين الله لا يجيب والذي تسأله استوى يقول استوى ولا ندري ولا ندري معنى استوى فهؤلاء أهل بدعة أهل بدعة والإيمان حق الإيمان أن تثبت لله ما أثبته لماذا؟ نفسه والإيمان حق الإيمان أن تعقل ما تقول فيقول وكان أصحابي أنهونني لا تجالسهم فكنت أتعلل أسمع مقالتهم اللهم بس نعزه شوف الناس لماذا تقول أسمع فما مات رحمه الله حتى قال بمقالتهم حتى قال بماذا بمقالتهم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا وقد رأيت شرف الصحبه في رجل نبال انظر تنزل الملائكه من السماء تتلمس مجالس الذكر تعود لربها بالخبر وربها عليم فيسالها الله كيف كان عبادي يا رب يحمدونك يا رب يعظمونك يذكرونك يسالونك الجنه يتعوذون بك من النار فقال اشهدكم اني قد غفرت لهم يا رب ولكن فلانا جاء لحاجه شوف لمجرد أنه إيه جلس إيه معهم وإن لم يكن منهم فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ثبتت له المغفرة بشرف ماذا بشرف الصحبة بل لم تكن صحبة بل بشرف الجلسة فكيف إذا كانت إيه صحبة لا يضيع إيمانك في صاحبك وقد علمت الخبر من المأمون صحيح والضد يظهر حسناه الضد عمر بن عبد العزيز كان اطرف شاب في بني اميه لانه ولد في النعيم وعمه الخليفه وابوه شقيقه وزوجه بنت الخليفه فكان من شرف النسب والمصاهره فولد في, في الخلافه وتربى على نعيمها وبني اميه كانوا مثالا مضروبا في العلوي والثراء والملك خاصه هو صهر عبد الملك وعبد الملك قصه كبيره في الحكم فيقولون ملوك العرب اربعه منهم من عبد الملك عمه وماذا صهر ولكن لما ركب كرسي الخلافه اتقذ صاحبا فمن الصاحب رجاء وما ادراك ما رجاء رجاء الإمام العالم الذي لو أردت أن أعرفك به تكفيني قصة واحدة لتعرف من رجاء كان يجلس في المجلس يعني في الدرس وتحته وعند قدميه آلاف ولم يكونوا أي آلاف إنما آلاف ماذا الاف طلب على الحقيقه بل لو قلت الاف علماء ورجاء يحدث ما كذا حدثنا حدثنا فتنادي عليه امه من قوه المسجد يا رجاء سمعا وطاعا يا امه قم لعلف الدجاج يا دجاج ايه دلوقتي الامام في خبر النبوه صحيح فيقول سمعا وطاعا فينهض يعرف ايه دجاج امه ويعود الى مجلسه هذا لهو العلم فان لم ينطق العلم بالبرز فلا علم اذن والعلم كل العلم فيما ايه فيما سمعت صحيح والعلم كل العلم فيما سمعت ولو كان بر الام في ماذا ها؟ في علف الدجاج فينهض تاركا شوف مجلسه وتلاميذه وعلمه لا تقول إلى علف إلى علف وإنما قل إلى بر من إلى بر أم فاذا كان هذا رجاء فلا تعجب أن يكون من عمر رضي الله عنه وارضاه شوف فعمر بن عبد العزيز صناعة من صناعة رجاء ولذا قالها ثلاثة الرابعهم كلبهم شوف خمسه سادسهم كلبهم سبعه وثامنهم الله الله انه لشرف الذكر صحيح انه لشرف ماذا ان يذكر بذكر من بذكر صاحبه وان يذكر في ماذا في وثيقه الدهر الابديه وفي كلمه الله التي لا تتبدل ما يتبدل الليل والنهار وفي كلمة الله المثلوة على كل ماذا المنابر وفي كل المجالس وكل يقول ثلاثة رابعهم كلبهم أرأيت هذا شرف الذكر وشرف الذكر من ماذا من شرف الصاحب من شرف الصاحب فنعود يا إخوة الإسلام مطلبة العلم بعد خبر رجاء ما علمتم وهذا شرف الذكر ثلاثة الرابعهم كلبهم وما أدراك ما شرف الذكر هاهنا تنبئك أمك عائشة رضي الله عنها استقول ولا نفس أحقر أو لشأني أحقر في نفسي من ان ينزل فيها قرانا كانها تقول ونمين حتى ايه ينزل فيها ايه هذه عائشه ترى نفسها دون هذا الايه الشرف رضي الله عنها وارضاه يا تواضعها رضي الله عنها وارضاه اذن فالقران هو ايه والشرف ايه الذكر كله كما رايت ان يصبح ذكره تعبد كذا يتلى في القبلة لله ويتلى في كل بقاع الأرض ويتلى يوم القيامة بين يدي رب العالمين شرفا وما كان شرف الذكر هنا إلا بشرف ماذا بشرف الصحبة فلما كان من شرف الصحبة الأطخياء المؤمنين السبعة الشباب كان من شرف الذكر في ماذا في كتاب ربه سبحانه وتعالى كان من شرف الذكر في كتاب ربه ولذا قال سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم قد يقول قائل أو يعقل الكلب ايمانه او كفرة وما قصدها قصدا ان يكون في معية الشباب ومن ادراك انه لا يعقل بل اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعقلون فجاء في الخبر أن رجلا كان راعي غنم سطى الذئب على غنماته فجاء الرجل فخلص الغنمه منه فقال له يا عبد الله أتذهب برزقي أتذهب إيه؟ برزقي فقال له ذئب يتكلم كما يتكلم بنو آدم ثم جاء في الخبر أنه دله على النبي بمكة لتذهب أيها الرجل فالأمر الأعجب هناك بالمدينة رجل يدعو لمن وجاء الرجل للنبي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقولون زئب يتكلم فقال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وإيه طب لماذا ذكر أبو بكر وعمر على الخصوص لأنه ما كان من غاية التسليم قالها رسول الله صدق لا نقاشية ولا إيه ولا جدليه صحيح لا نقاشية ولا قدلية قالها رسول الله نعم صدق فقال أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وإيه وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بماذا بما أمنت به وابو بكر وإيه؟ وعمر رضي الله عنه ارجو بهذا ان اكون معكم ولكن إعجب انه قال ذئب يتكلم كما يتكلم بنو ادم الشاهد قوله كما ايه لماذا قال كما يتكلم بنو ادم ليس لانه يتكلم بصوت وحرف فمعنى الكلام انه صوت وحرف لكن اشار بقول كما يتكلم بنو ادم مشابهه اخرى غير مشابهه النطق والحرف والصوت وهي مشابهه ماذا انه محتج بما يحتج به بن ادم من القدر ما هو قال له اعتز به طب هو لو رزقك ما ياخذ منك صح فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه والارزاق مقسومه صحيح ولا جال مضروبه ورزق الإنسان الانسان مقسوم لا يذهب احد إيه؟ به تمام فرزق الله تبارك وتعالى لا يذهب احد إيه؟ به فلذا كانه يحتج باليه بالقدر وهذه حجه بني ادم ابدا حجه بني ادم ابدا ترى ابن ادم تقول له يا اخي صليوا لك ربنا مشاعش اهدينا ادعلنا اهدنا ربنا يا مولانا هذه حجة ايه حجة قدرية صحيح كحجة من النصارى في الطلاق يقول لك ما جمعه الرب لا يحله الا من الا الرب يعني ايه ده يعني ما فيش طلاق بحجة ان ما جمعه الرب لا يحله ايه اضربه على قفاول وهذا ما اراد الرب <تصفيق> كالذي جاء عمر يقول أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله فقال عمر وأنا أقطعها بقدر الله صحيح إنا كل شيء خلقناه لا تجعل القدر حجة وآدم محتج بالقدر على معصية وإن احتج بالقدر على مصيبة أتلومني على أمر قدره الله عليها لا يعني بقدره الله علي المعصية إنما قدره الله علي من النزول إلى ماذا كأنه يقول يا موسى سواء كانت المعصية أو لم تكن المعصية فوعد ربك السابق يقول إني جعل ما قال إني جعل في الجنة ولذا قال العلامه ابن عثيمين وهذا احتجاج بالقدر على ماذا على مصيبة النزول لأن سؤال موسى لم يكن عن المعطية إنما سؤال موسى فلما أخرجتنا ونفسك من, من الجنة الذئب يدعو إلى الله وجاء الرجل المدينة فآمن وآخر أخبر, أخبر أبو رجاء العطارد عنهم أن قردا واعد قرده فأخذت إيه يدها من تحت رأس زوجها القرد فذهبت الى من وعدها فزنى بها فاجتمعت القرده لم تنتظر تحريك الزوج الدعوه الجنائيه ما عندهمش هذه اللوسه المدنيه صحيح ولا الحريه الغبيه ان الزوج هو صاحب تحريك الدعوه ليه واين حقه من حق الله في الاعراض انت تملك نفسك لا فلا تملكها لتفعل بها ماذا ما تشاء ولا تملك ما في جيبك على الحقيق وأنفقوا مما جعلكم تخلفين فيه ولو كنت مالكا على الحقيقه لما سئلت من أين وإيه وإلى فأنت عبد نعم أنت عبد وإن كنت حرا على معنى فأنت عبد على ماذا في كل المعنى حر يعني لست مسترقا صحيح وإنما أنت عبد لله وإن لم تكن مسترقا لعباده فلذا لم تنتظر الخردة تحريك الدعوة له ألا فليستحي بنو الإنساء بن آدم من من من الخردة ثم اشتموا دبرها طب شرعه إبا لا تهم إلا بإيه إلا ببينه ولذا اشتموا دبرها فإذا القرد أول من عرف ماذا الطب الشرعي قبل أن يعرفه من احنا متخلفون جدا بالنسبة للقرد نعرفنا الطب الشرعي اللي امتى قرن التاسع عشر هذه الرواية عمرها ماذا أكثر من سبعة قرون ما بين القرن التاسع عشر والقرن السادس كم اثناء عشر قرن كمان يعني شو بيننا وبين القرد تقدما وتمدنا إثنى عشر إيه؟ قرنا تزيد أو تقل يعني حوالي 1200 سنة ثم جاءوا بالخرد الذي زنى بها فرجموهما شوف الكلام يبقى الرجم حد ماذا حد الزاني ما فيه مع معي قافل تنفيذ وما تعملش كده حبيبي تاني ما فيش هذه اللوسة ما المدنية إنما رجل شوف قيرة دا. وركب رجل بقرة فأخذ يعنفها في السير قالت ما لهذا خلقنا يا رجل ما لهذا خلقنا انت عامل عبدالوهاب ليه مش عارف ربنا خلاك <تصفيق> مش عارف ربنا خلاك ليه لعم لأن الله لم يعد الابقار مما يركب قال والخيل والبغال والحميرة ما قال شو يبقى هي تعلم وهو لا يعلم فعلى من تفخر ايها الانسان وما كل هذا الغرور فقالت له ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرق الله ده عندها من علم المناهي اللفظية كمان ما قالت ما خلقنا للزرع ما الفرق لأنك لا تزرع أنت تحرس افرايتم ما تحرثون لكن لما جاء ذكر الزرع قال انتم ام نحن ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم زرعت وليقل حارثت لا يقول احدكم زرعت وليقل ايه ونمله سليمان قصه اخرى وهدوت سليمان الفقيه والنحل ولذا عجب ان تحمل سور في القران اسماء النمل الايه النحل العنكبوت الفيل البقره إلى آخره نعم فهذا اول ما معنى من فوائد هذه القصه الفائده الثانيه فلا تمار فيهم الا مراء لا تضيع القصه القرانيه في جدال ومماراه أين كانوا في أي زمن ما أسماؤهم ما لون كلبهم وكم من الناس سود الصفحات في هذه الأخبار التالفة وهي علم الله وجهل لا يضر صحيح وليت الأمر يقف عند هذا بل إنها الشغلة التي هي كل الشغلة التي يذهب بها العلم، نعم، ولذا لا يكاد الناس يقفوا على فائدة. وخذ مثالا، هو شعيب جوز الصغيره ولا الكبير، يا أخي أول ما كان شعيبا، وبعدين ما المشكلة عندك؟ أنت تزوج لك لا أصلاً مش معقوله يجوز الصغيره قبل الكبير. صحيح. وما كنت أمين السجل المدني في مدين ليمكنني معرفة تواريخي له ما يمكن كانوا توام يا أخي وليس في القصة أنهم ايه صغرى وأنهن صغرى وكو هنا ضاعت بقى القصة ضاعت القصة في تزويج الصالحين ولو كانوا ماذا فقراء معدمين ما كان يملك موسى يومها إلا ما يواريه جسد أودانه وانما كان يملك اخلاقه اخلاق الرجوله انه لا يطيق وجود النساء عند بئر الرجال اخلاق الرجوله المروءه التي ذهب بها فسقى لمن لابنتي رجل الصالح ليكون هذا قدر الرجل عندك قدر الرجل دينه قدر الرجل ماذا اخلاقه ولذا قالت المراه اني لا اعتب علي فين في خلق ولا ولا تقدر الناس بما في جيوبهم ولا يخدعنك عنك ان يقال ايه اخذ دكتور جمع وما دكتور جمع اذا كان لا يركع لله ايه ركع فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه لان ميزان يوم القيامة ايه الدكتوراه في الحشرات ولا ميزان ميزان المرء يوم القيامة ماذا إيمانه دينه عمله تقواه صلاحه نعم فهذه هي القصة هذه هي القصة وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيماءكم إن يكونوا يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله صحيح هذه القصة فلا تضيع في قديلي يبع أزوج الصغرى ام ماذا أم الكبرى ولا تضيع قصة الشجرة في كونها هل كانت تفاحا أم ماذا ورب العالمين لم يفسح وقال ولا تقرب هذه ليه طب ما هي قصة الشجرة قصة الشجرة هي أن الحرام قد يكون شجرة صح وهذه مرسلة إلى الذين يبيحون الدخان بدعوى ان هو نبات او انه فقط لا يكره ولا يحرم بدعوى انه شجرة ثم ايه ولا تقرب هذه ليه الشجرة وان الحرام والحلال مبنى على التعبد ليس مبنى على ما تعقل لان من الناس من يعقل ان الخنزير ماذا مباح ومن الناس من لا يعقل ولا ندخل في جدليه في الخنزير بيأكل دودة ايه شرطية ولا الخنزير بياكل زبالات وخمام طب هنجيب خنزير ونعالجه كيمائيا ونطعمه الجبن الرومي من صغره وماده صار حلالا بجبن الرومي ها هو هو الخنزير يا رجل هو هو الخنزير صحيح فاذا لا تضيعوا القصه في مثل هذه الجدليه ولذا قال تعالى فلا تماري فيهم الا مراءا احذر جدليه اهل الكتاب ان يدخلوك فين في جدليه اسماءهم ايه محمد طب اطوالهم كان كام واوزنهم وكانوا في اي زمن وكانوا في اي مكان قران لم يذكر ذلك ايه اذا لتكن هذه هدايه لنا في كل قصه ما ابهم القران ليس علما ينتفع به وليس جهلا وإن كان جهلا فإنه ماذا لا يضرك ولذا قال فلا تماري فيهم إلا مراني ظاهره وقال ولا تستفت فيهم منهم أحد بقصة أخرى ولا تستفت فيهم منهم أحد قصة الفتنة بأهل بأهل الكتاب وهي فتنة كبرى نعيشها إخوة الإسلام اول ما ناس كده واحد منهم يسمع قال أرست قرص اخراط لم يبق الا ان يقف على هيئه العسكرين انتباه والكلمه تقع في اذنه وتاخذ طريقها الى عقله وكانها وحي السماء قد قد نزل والله قد قال له ولا تستفتي منهم ايه احد ان في غنى في غنى عن اهل الكتاب علما وخلقا وشرفا وادبا ولكن لا زال اخوان مفتونين يقولون ما قال الاول ذهبت الى اوروبا فوجدت اسلاما بلا مسلمين وعدت الى بلدي فوجدت مسلمين بلا اسلام ويا لشناعة هذه الكلمة لانه الاصل لا مقارنة بين مسلم وماذا وكافر وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير معلش وكثير من الناس وإلا لكانت هذه مقارنة بينهم وبين ماذا وبين عموم الناس كفرة كانوا مؤمنين إنما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فلا يقارن أحمد إلا بمحمد ولا تفاضل إلا بين ابي بكر ومن وعمر صحيح لكن لا يكون أبدا محمد وبطرس على قاعدته سواء وأشنع من ما قالت الأول ما يقول الثاني يقول لك ده أحسن من المسلمين كذب ورب الكعبة المسلم ولو كان زانيا سارقا فهو خير عند ربنا من كل كافر ولو كان وجيها امثلا لان الله قال عن كل كافر فلا نقيم لهم يوم القيامه وقال عن كل مؤمن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لمن يشاء وكلمته التي على لسانه وفي قلبه ياتي بها يوم القيامه وربه يدنيه منه ويدخله فيه في كنفه ويكلمه اما الاخر كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون ولذا لما سئل العلامه ابن عثيمين عن هذه الكلمه قال كيف ذلك والله تعالى يقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه لا تحسبوا ان الكافر صادق يقول لك لا هذا الجماعه دول ما بيكذبوش يا اخي كذبوا على الله وقالوا لله ايه ولد بعد هذا الكذب من صدق فليصدق كل الصدق ومن اظلم ممن كذب على الله هذا اظلم انسان ممن كذب على الله وكذب بالصدق اليس في جهنم احفظون الآية صحيح احفظون الآية فلا تصدق هذه اللوشة. تمام التي تقول لنا إن في الغرب مسلمون في, المسلم في الغرب مسلمون بلا إسلام وفي بلادنا إسلام بلا مسلمين وكأنه كفرنا إنما يتحدث عن نفسه والإنسان يرى العالم منين؟ من داخله كن جميلا ترى الوجود ايه من كان مؤمنا راى بعينيه ماذا الايمان صح ومن كان منحلا لا يرى بعينيه الا ماذا الا الانحلال والانحراف صح ولا لا وهذا مصداق, مصداق تجده اثنين يسافروا بلد واحدة واحد منحرف يقول لك دي مليانه كذا وكذا وكذا, وكذا والثاني مؤمن يقول لك لقيت العالم الفلاني والشيخ الفلاني صح زي المنحرفون اللي بيجوا مصر يصفونها بانها شارع الهرم ان هو ايه منحرف ولكن اخر ياسيا يقول لك رايت في مصر ماذا القران على ال السنه الناس ما ليس في بلد قراءه وتلاوه وتجويدا وقراءات وتفسيرا وفقه صحيح فلا تصدق هذا قال تعالى فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم من أمه أحدا وهذه الوقفه الثانية ومقدمه الثانية ليكون الحديث تمام في الأسبوع المقبل طيب ما عزلوني في هذا السؤال يقول ادعو الله لي بالسبات على هذا الدرس فإن الذنوب تصدني اقول اولا طلب الدعاء من الرجل وان منعه اقوام فانه قد ابيح وجيز بقول عمر لاويس استغفر لي وهذا نص في مشروعيه طلب الدعاء من من وهذا من الوسيله المشروعه من الوسيله الايه المشروع كما قالوا للعباس ادعوا لنا فانا كنا نستسقي بماذا بنبينا صلى الله عليه وسلم فإنا نستسقي بك يعني بدعائك وهذا من موالاه المؤمن لأخيه المؤمن بدليل الحديث من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك ولك بمثل لا يفوتكم هذا الحق دعا ابراهيم فقال وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعا نوح وللمؤمنين وال ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل نفس حسن ومن استغفر للمؤمنين والحديث ثابت حسنه العلامة الألبان من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل نفس نير. وما احوجنا الى كل ماذا الى كل حسن الثانيه بل اسال الله لك الثبات على العلم كله وكانك وثقت بهذا الدرس صحيح ثقه كامله واحسنت الظن به فجزاك الله خيرا ولكننا ندعو لك بخير ولكل اخوانك بالثبات على, على الحق صحيح وسلوك طريق ماذا الأدب والعلم فأسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا وأدبا خالصا ولذلك والقادر عليه أما قولك الذنوب تصدني فلا تيأس لم يأس قاتل المئة نفس صحيح حتى تاب الله عليه حتى تاب الله عليه ولا يأس مع الإيمان ورجاؤك في ربك لا ينقاطع ولذا دخل رجل الجنة بهذا الرجاء كما جاء في حديث الرجلين من بني إسرائيل كان عاصيا ولكن كان في قلبه من كل الرجاء يقول له العابد أقصر كفاك فقال له خلني وربي وفي قوله خلني وربي اشار إلى ماذا؟ إلى كمال الرجاء في ربي إلى تمام الرجاء رأيت إلى رجاء يعقوب بعد أربعين سنة لازال يقول عسى الله أن ياتيني بهم متى تيأث يا يعقوب يوسف زار ذكره هل أم تيأث محتى مع العمى أن ترى يوسف مرة أخرى وبيضة عيناه الا تيأث والعمى يأث متى تيأث أيها النبي ويوسف انتهى أمره مسكانه صبيه واطبقت الروايه فأكلوا الذئب ولكنه يعقوب النبي الذي قال وأعلم من الله ما لا اعلم من الله ما لا تعلمون ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يموت كيف تجدك هذه الساعه قال اني ارجو الله واخشى ذنوبي فقال ما في قلب مؤمن هذه الساعة إلا دخل الجن وقد قال تعالى فما ظنكم برب العالمين ولكنك كي تستحق رجاء وظنا حسنا بربك صحيح فالتقني الثانية وما الثانيه صحيح كما قال رب العالمين في كتابه الكريم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ار الله من نفسك قصدا حسنا وعزما اكيد في الا تفعل والا تعود والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وعليك وعلى الجميع ونوفقنا يوفقنا واياك الى توبه صادقه وان يعصمنا واياك من كل الزلل وخطر الذنب وكل المعصيه هو لذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم